إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقًا وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْبًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. النازعات ورقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سابقا فالمدبرات أمراء يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة